نمضي مع المؤلف في تفسير سورة المعارج قال أثابه الله قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع المعلوم أن مادة سأل لا تتعدى بالباء كتعديها هنا ولذا قال ابن كثير إن الفعل ضمن معنى فعل آخر يتعدى بالباء وهو مقدر باستعجال واستدل لذلك بقول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب وذكر عن مجاهد أن سال بمعنى دعا واستدل له بقول الله تعالى عنهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وذكر هذا القول ابن جرير أيضاً عن مجاهد وقرأ سالة دون همزة من السيل ذكرها ابن كثير وابن جرير وقالوا هو واد في جهنم وقيل مخفف سال. انتهى ولعل مما يرجح قول ابن جرير إن الفعل ضمّ معنا فعل آخر. قول الله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. الآية. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان هذا المعنى عند كلامه على قول الله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وأحال على سورة سال وقال وسيأتي له زيادة إضاح إن شاء الله وقد بين هناك أن قولهم يدل على جهالتهم حيث لم يطلب الهداية إليه إن كان هو الحق وحيث إنه رحمه الله احال على هذه السورة لزيادة الإيضاح فإن المناسب إنما هو هذه الآية سأل سائل بمعنى استعجل أو دعا لوجود الارتباط بين آية سأل هذه وقول الله تعالى عنهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية المذكورة فانهما مرتبطان بسبب النزول كما قال ابن جرير وغيره عن مجاهد في قول الله تعالى سأل سائل قال دعا داع بعذاب واقع قال هو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الآية والقائل هو النضر بن الحارث بن كلبة والإضاح المنوه عنه يمكن استنتاجه من هذا الربط ومن قوله رحمه الله إنه يدل على جهالتهم وبيان ما إذا كان هذا العذاب الواقع هل وقوعه في الدنيا أم يوم القيامة والذي يظهر والله تعالى أعلم أن جهالة قريش دل عليها العقل والنقل لأن العقل يقضي بطلب النفع ودفع الضر وأما النقل فلأن مما قص الله علينا أن سحره فرعون وقد جاءوا متحدين غاية التحدي لموسى عليه السلام لكنهم لما عاينوا الحق قالوا آمنا وخروا سجدا ولم يكابروا كما قص الله علينا من نبائهم في كتابه قال تعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ولما اعترض عليهم فرعون وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إلى آخر قوله قالوا وهو محل الشاهد هنا لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ولم يبالوا بوعيده ولا بتهديده بل قالوا في استخفاف فاقض ما أنتقاب فهم لما عاينوا البينات خروا سجدا وأعلنوا إيمانهم وهؤلاء أعني كفار قريش يقولون مقالتهم تلك أما وقوع العذاب المسؤول عنه، فإنه واقع بهم يوم القيامة، وإنما عبر بالمضارع الدال على الحال للتأكيد على وقوعه حتى كأنه مشاهد. قاله الفخر الرازي، وقال هو نظير قول الله تعالى اتى أمر الله فلا تستعجلوا. وفي قوله تعالى للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج دليل على تأكيد وقوعه لأن ما ليس له دافع لا بد من وقوعه أما متى يكون فقد دلت آية الطور نظيرة هذه الآية أن ذلك سيكون يوم القيامة في قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع؟ ثم بين ظرف وقوعه بقوله يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وفي سياق هذه السورة أيضا في قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما إلى قوله تعالى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى فإن هذه المذكورات كلها من أحوال يوم القيامة فدل بذلك على زمن وقوعه ولعل في قول الله تعالى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ردا على أولئك المستخفين بالعذاب المستعجلين به لعل فيه مجازات لهم بالمثل كما دعوا وطلبوا لأنفسهم العذاب استخفافا فهي تدعوهم إليها زجرا وتخويفا مقابلة دعاء بدعاء أي إن كنتم في الدنيا دعوتم بالعذاب فهذا هو العذاب يدعوكم إليه تدعو من أدبر عن سماع الدعوة وأعرض عنها وتولى وهذا الرد بهذه الصفات التي قبله من تغيير السماء المهل وتسيير الجبال كالعهن وتقطع أواصل القرابه من الفزع والهول مما يخلع القلوب كما وقع بالفعل في الدنيا كما ذكر القرطبي قصة جبير بن مطعم قال قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسار بدر فسمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور إلى قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع العذاب وذكر القرطبي أيضا عن هشام بن حسان قال انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع فبكى الحسن وبكى أصحابه فجعل مالك يضطرب حتى غشي عليه فكان هذا الوصف المفزع ردا على ذلك الطلب المستخف والله تعالى أعلم قال صاحب التتمة أذابه الله ونأمل أن نكون قد وفينا الإيضاحة الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في هذه الآية الكريمة مقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة وجاءت آيات أخر بأنه ألف سنة في قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وقوله يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة فكان بينهما مغايرة في المقدار خمسين مرة وقد بحث الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه المسألة في كتاب دفع إهام الاضطراب وفي الأضواء في سورة الحج عند الكلام على قول الله تعالى وإن يوما عند ربك الايه ومما ينبغي أن يلاحظ أن الأيام مختلفة فاليوم في سأله هو يوم عروج الروح والملائكة وفي سورة السجدة هو يوم عروج الأمر فلا منافع أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته